الموجود في هذا المسأ لن يخلق زبابا لا خلية الغباب ولا الغباب ولو جسمعوا له لا يوصف الاله لا يوصف احد جأنه اله ان اذا كان قادرا على انضاء امره على غير ولا يغلب فاذا غلب لم يكن اله واذا امر فلم ينضي امره لم يكن اله ثلاث فلو سلمنا جدلا أن آلهتكم أيها المسركون كلها اجتمعت بطاقاتها ومواهبها وقدراتها جميعا لا يستطيعون أن يخلقوا زبابا لا هذا مشكلة بس لكن في مسألة أحبني ذلك لا يستطيعونها أيضا لا يخلقون طبعا لا يستطيعون وأنا أدلل لكم على أنهم أكثر من أن يخلقوا بأن أذكر شيئا لا يستطيعونه أيضا وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه من خلاص لا نكلفكم أكثر من طاقتكم يقول أخلقوا فأحكمنا أنه عجزة لكن طيب هذا ذباب مخلوق لله وقف الزباب على إناء أحدكم وأخذ رشفة من الشراب الذي تشربه هل تستطيع أن ترجع هذا الشراب الذي أخذه من إناءك هذه محلة أحف وأدول من الأولى هل تستطيع طبعا لا ضعف الصالب والمصيوف بالمطلوب اللي هو الزباب ضعيف والصالب الذي ماء عنه وقال بعضهم أنا ربكم الأعلى عاجز عن استنقاض شيء شيء من, من الزباب ضعف الصالب والمطلوب فإذا ما هم لا يسلون لماذا فعلتم هذا وتويتم بين الله وبين الآلهة التي لا تستطيع أن تبلغ دبابا يا حسرتات ما قدر الله حق قدر اتتوّوا بينه وبين الذي لا يخلق ذبابا إلا الله لقوي عزيز ومثل آخر مثل الذين يعبدون من دون مثل لمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيتا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 أوهن البيوت بيت العنكبوت تعرف آية ذلك لو أن تأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله الجبل مخلوق الجبل مخلوق وانظر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا انظر إلى الإحاطة والقدرة فتحنا أجواب السماء جميع منهند ولم يقل وفجرنا عيون الأرض إنما قال وفجرنا الأرض خارت كلها عيونا لن وفجرنا عيون الأرض في الإسعار إن في بعض موافق الأرض لم يقرد منها ماء إنما وفجرنا الأرض يعني صارت الأرض كلها عيون تخرج الماء ماء من فوق وماء من سحر فانتقى الماء على أمر قد كدل لا عاصم اليوم من أمر الله فهذه الآلهة التي تعبدونها لدون الله إذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئا فلماذا عبدتموهم مع وهاء بنيانهم وقال بعض علماء العصر ان بيت العنكبوت بيت واه ضعيف لان انت العنكبوت تقتل الذكر بعد التغفير قالوا فكأي البيت الذي لا يحكمه رجل وتحكمه امرأة من اوهى البيوت لما لم تجد رجلا تكلمه هذه محنة جديدة عظيمة تبير اوهى البيوت بيت تحكمه امرأة ويمشي بتجبير امرأة اوهى البيوت لو كانوا يعلمون ثم قال عز وجل وتلك الألساب نضعبها للناس وما يعقلها إلا العالمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين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 بذكر رجل هو أشقى رجل على وجه الأرض أشقى رجل على وجه الأرض في سورة الزمر وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكتون ذا طرف المثل الأول الطرف الثاني ورجلا ثمما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله من أكثرهم لا يعلمون أكثر رجل على وجه الأرض هو هذا الإنسان عبد فيه شورتاء متشاكسون يعني كل ملك يعاند الأرض ينقضر أن يحضر الآخر بأمن حتى يمر بضده. وكل هؤلاء المتشاكسون لهم عدوى إذا صادف العبد رجلا منهم ذره واستخدمه فلنطرد مثلا عفرة من المتشاكسين يطره بعضهم بعضا وكلما أمر آمر بأمر آمر الآخر بضده معنى العلم لا. فقال الأول مثلا لهذا العبد اذهب إلى الوجهة الكلانية واتني بكذا واعلم أنك إذا لم تطع أمني عقب فليسما هذا العبد الشقي ذاهب إلى الوجهة التي أمره السيد الأول الذي يذهب إليها اذ قال في الطريق المالك الثاني إلى آينا الغلام أمرني فلان أن أذهب إلى جهة المجرد لأتي بكذا لا إلى المغرب وإذن بكذا ذهب إلى المغرب طبعا لم يقضي حاجة الأول يا غلام لما لم تفعمل والله يا باسا أمرني فلان أنا من يمال تعال هو ويوطع بني عقوم فبيننا هو متوجي إلى المغرب فقابله المالك الثالث إلى أين إلى سدى لا تعالى إذا هل إلى الوزهة الفرانية فيتنه الثاني مما لم تسعب جرام الثاني ونمال معانا فيعاقبه فلا هو محمود عندهم جميعا ولا يقضي لهم شيئا جميعا وإذا جاء بواحد منهم قال له وهل فعلت لي شيئا حتى تتجير به أمرتك فلم تنتجد فمهما يقدم من عذر لا يقبل منه تعلمون على وجه الأرض أفضل من هذا العبد شوف المثل ووضوح المثل الذين يعبدونها ونهتا مذلك لا هذا الانتاء ورجلا سلما لرجل ليس له إلا مالك واحد آمر واحد إذا أمره اعتذر امره ونفذ ما يريد فيعرف له ذلك ويكافره واذا اعتذر عذره وقرأ ابن وابو عمر ابن العلاء ورجلا سالما لرجل من المستريح هذا رجل السالم ده سيب يا جماعة يا معاشر العقلاء هل يتويان مثلا يفين هل يتويان مثلا فأما كان المثل واضحا غاية الوضوح ومع ذلك ظل عنه الذين كفروا قال الله عز وجل الحمد لله من أكثرهم لا يعلمون إذن ضرب المثل المقصود منه تبيين الفكرة المجملة لأن الإيمان بشيء فرع عن تصوره كلما تصورت كلما آمنت فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا في هذا الحديث يكلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيم الصراط اللي هو الطريق وكلما جاء الصراط في كتاب الله مفرداً غير مقيد بوصف فإنما يقفض به الصراط المتقيم الصراط متقيم متقيم لوفي للصراط لكن لو قلت وفظة الصراط بلا وفظ لمتقيم ولا معوج إذا جاء الصراط مفرجا غير موصوف في كتاب الله عز وجل بل مخطوط الصراط المستقيم وهذا يدلك على أن لفظة الصراط تحمل في معناها لفظة الاستقامة كما قال عز وجل وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ناكب يعني من مش عن الصراط المستقيم خلاص في اتياق أعلمنا ان الصراط هنا هو الصراط المستقيم لأنه الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يمكن يمجع على الصراط المستقيم صراط أعود وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وقال شعيب لقومه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونهاне عوجا السراح هنا المقصوض بالسراط الحدي أو المعنوي أو كو أنو كو أنو كلا ذاهما معذا لا تقعدوا بكل سراط لا تقعدوا لا تقضون بكل شرك توعدو أي تهجدونا الذين آمنوا اذ ذلكوا السراح الله سن one من أمن وتبغو لها عوجا فكلمة تبغلها دليل على أن الصراط الذين يصدون عنك مستخير لذلك أرادوا أن يجروا الذين آمنوا للصراط المعواج وكلما أعوج الصراط قال وجر حبل مثلا أرسم هذا الحبل معرّجا معوّجا تجد المساقة بين ثلاثين الحبل مثلا عشر متر كيف افرد باع العواج تجد المسافة بات عشرين نسل ولذلك لما وصفوا الخط للصراط المستقيم قالت هو الخط القاسل بين أقرب نقطتين هو دا للصراط هو دا المستقيم بات يبقى كلما استقام كلما قصر وقرب في إيصال الإيصالكه إلى المكسوس ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نقرأة اليوم سبعة وعشر مرة اهدنا الصراط المستقيم لماذا؟ الصراط المستقيم هو أكثر طريق وصل إلى المقصود كلما كان الصراط معوجة كلما قال على سالكه لذلك قال الله عز وجل وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا الصراط من معاني الصراط الاتقامة من معاني الصراط الاتقامة الصراط وصل بالاتقامة في آيات كثيرة جدا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله نهدي من نشاء الى صلاة المستقيم ويهديهم صلاة المستقيمة الى التثير فيها ذكر الصلاة المستقيم او ما يقوم مقام الاستقامة مثلا كتتعلمون من اصحاب الصلاة السوي ومن اهدد السوي هنا جعل الاستقامة ايضا وفي سورة الصاب قصة الملكين مع داود عليه السلام إلا هذا آخى له 99 معجزه وليا اعده واحده فصارت فلها وعزاني في الخطاب في هذه الصوره في هذه الايات تتور الملكان عليه القائف وهنا كان ابن القاسم يتصور المحاص اذ دخلوا على داوود فازع منهم قالوا لا تخط قثمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشط يعني ما تعوضش بينا واهدنا الى ثواء الثراث فكل الثواء هي الثوي فتتعلمون من اضحاب الصراط الثوي وهي الاتقان الثراث المستقيم فالله تبارك وتعالى امرنا ان ندعوه فنقول اهدنا الثراث المستقيم والصراط المستقيم له الفاظ وميزات منها ان له مستقيم فتفور رجلا اعمى لا يبهر ووضعت قدميه على هذا الصور وقلت له يا بني انشلاك الحرك رأي انه اعمى كثير فهذا هو الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق بنيات الطريق هو طريق المعواج البصير يسوف الطريق المعوج والأعمى لو صفت قدميه على طريق المستقيم فمضى وهو أعمى وصل فكيف إذا كان مبصرا فلا يظير أن يكون الطريق قويلا مدام مستقيم وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا وخط حوله خطوطا قصارا ثم قال هذا فراث الله طويل لكنه مستقيم من لدن آدم إلى أن تقوم الزعه هو فراث واحد شنت فيه الأمم ومات فيه ألوف النبلاء بل ملايين النبلاء ولا يزال في الطريق بقي إذن هو طويل لا تفقص الراية منه إنما يتلم بعضهم الراية لبعض راية التوحيد قال هذا صراط الله وهذه صرط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تستبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يطافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وتكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغذر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا الصراط المستقيم كما قلت أمرنا الله عز وجل أن ندعوه أن يهدينا إليه ولا يكون مستقيما إلا إذا كان أقصر الطرب ولا يكون مستقيما إلا إذا قربك من المقصود ولا يكون مستقيما إلا إذا وزع كل الثالكين فيه كل هذه من خفائص الطراط المستقيم وفي هذا غض على الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر فنقول لهم كذبتم لان الصريق الى الله واحد وما ذكر السبيل ولا الصراط المتقيم الا مفردا انما صرط الذين ضلوا تذكر بالجنع كما قال عز وجل وان هذا صراطي المفرد مستقينا فاتبعوه وانا فتبعوا السبل فليس هناك طريق إلى الله إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقط لو سلكوا إليه كل طريق واستفتحوا كل باب فهو موصد إلا أن يأتوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام اذا الطريق الى الله واحد لا يتعبد الجماعة من يتتكر باء طرق صوفية ويتتكر مناهج يظنون انها توصل العبد الى الله كذبوا على عباد الله وظلوا الوصول الى الله طريق واحد فقط ليس له شان فهو الذي امرنا ان ندعو به طيب هذا الصريق المستقيم عزيز ولذلك لو سلكته وتلفت حولك لا تجد فيه إلا الواحد بعد الواحد والنفس التوحش من كلة الناس وتعمل بالكسرة فإذا سلت هذا الصريق رجل لم يتحقق لو واحد على بعد كيلو والتاني على بعد كيلو على بعد مثل فلا استوحش فقد يصده ذلك عن المضي قدما الى الاخير فلذلك قال من قال من السلف عليك بطريق الحق وإن كنت ولا تستوحش بكل في ولا تغتر بطرق الباطل ولا تسل الصرق الضاطل ولا تغسر بكفة هالكي الذين يسلكون الصراط المستقيم هم الأقلون عددا وإن كانوا الأكثرين وإن هم الأقل الأعلون قدر وإن كانوا الأكثرين الأقلين عددا الذين يسلكون هذا الطريق هم الأعظمون قدر وإن كانوا الأقلين عددا طيب من الذي سلف هذا الطريق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني أنت قد لا تكون واحد من هؤلاء لكنك رفيق رفيق وهم القوم لا يشقى بهم جلسهم لك على قدرهم لا في العلم ولا في الإيمان لكن طالما كنت رفيقا لن تشقى به لن تشقى معه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحد قال أنس ابن مالك راوي هذا الحديث الصحيحين فما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث ثم قال وَأَنَا أُحِبُّ أَبَى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَلِهِ أي رجاء أن أكون معهم في المنزلة بحبي لا بعمل فالطريق المستقيم أول من تكون ناشفين لا تجد أحدا تذكر الرفيق السابق الذي تبق أول من تجد الرفقاء ذول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعطي نفسك عزما جديدا ولله در الإمام أحمد لما كان يقول عليك بهدي أو بتنني من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اتفدنا أن رفيقك السابق مات وترك آثارا صالحة لم تنته لا بارتداد ولا بترك التدام ولا بتفسق ما هو إذا أنت أول ما ترسل صرفك وتعرف أن رفيقك السابق مضى إلى الله عز وجل بهذا الجديد ومعطيك عزما حديدا لكن تنضي قدما على هذا الصريح ثم قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم صورة الفتحة لي أم القرآن أم القرآن يعني كل المعاني التي وردت في القرآن في هذه الصورة قرانا اول البقره إلى سوره الناس كلام كتير سوره الفاتحه سبع آيات قال لك ما هيئهم من القران ومجمله القران فصلا لعانه لكن في ذكر الصراف وضحه الله بينه على طول في نفس السوره هادين احنا بنفس نفس النص خالص اهدنا أم ربنا سبحانه وتعالى عرفت أن الناس جميعا لا يتلكون إلا ثلاث طرق لا رابع له الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير الصراط الذين غضبت عليه هذا الطريق الثاني وغير الصراط الظالين والناس أمام الحق اثنان عالم به وجاهد. والعالمون بالحق اثنان عامل عالم عامل وعالم جاحد عالم فعمل وعامل فجحد عالم عالم هو ده اللي عليه عالم فجحد هما دول الايه اللي وبعدين الجاهلون باركوث مثال هم اطللو الى الطرق لكن يا اخي خجد اول طريق وسط المستقيم نيزه الله عز وجل بميزة لم تبتك في الطريقين الاخرين وهي ميزة الاضاقة الى نفسه سبارة وهلا عنك المضاق الى عظيم يكون عظيم المضاق الى عظيم يكون عظيم ولذلك أشهر عليها أن نقول وبيت الله أو أن نقول ورب